وحق عواضين يا حسن عواضين شكل راح يبلغ عننا وحيبلغ عنكم انتو ليه؟ اسكت انت خالص طب ما دمس عواضين مش هيبلغ عني وحيبلغ عنكم سيبونا اروح انا بقى وصدقوني صدقوني ولا كاني قابلتكم ولا شفتكم ولو سالوني عنكم هقول ما شفتهمش ما عرفتهمش عاوز تروح فين يا روح قالي ما كنتش عارف انك بتحباني كده انا مش بحبك وبس ده أنا بموت فيه طب طب تريح نفسك مني بقى وتسيبني اروح لحال سبيلي وسبيلك ده عاوز تروح لوحدك لا طبعا رجلك هتكون على رجلي لا وانت الصادق رجلي هتكون ورا رجلك يا حسن الموضوع ده هياخدك بعيدك عن مستقبلك خالص ما تقلقش يا عم انا بصراحة قلقان قوي وانا بقول لك ما تقلقش ومستقبلي اني اكون راضي عن نفسي وعن كل اللي بعمله انت عارف بابا يقصد ايه حسن عارف قوره الريش وانت يا حسن تقصد ايه الشنطه والفلوس اللي فيها وحامد وبنته ماي بقوش كتير بالنسبة لي عن كورة الريشة ها انا سانوها قررت ايه في ايه حاسب في حمص اعمل فيه اللي انت عايزه. تعرف ديت ده دا ولا مخزم عنه اخد دا دا بصابرت بصابرت لونه اخدر اوعى لي لس ها ها ها فبتعرف ايه دي كمان لا لا انا معرفش يا معلم ما انا على قد وما بفهمش في السفر والحاجات دي أعمل. دي اسمها فيزا فيزا فيزا ايه يا معلم فيزا بتاع جنوب افريقيا خلاص نويتها معلم وكل شيء ترتب وتوضب طب ولا أفضل معلم يعني ليك حد هناك يعني ابن أخ ابن أخت ابن خالة قريب يعني من درجة أولى ومن درجة تانية لا بس الحباب هناك كتير وانا خلاص نسأت مع بعض المسجلين الخطر هناك وبعدت لهم في بتاعي وهم ردوا علي وكله تمام وقهون عليك برضه معلمي تهاجر وتسبني لا مين قالك اني هسيبك ولا استغنى عن خدماتك اعرفش انت طب هتبقى تعمل بيه يا معلمي هتبقى وكيل اعمالي هنا في مصر حب حب لحد ما تيجي 2010 ابقى خلاص ظبطت اوضاعي في سبيرج دي ويدي تبقى طايلة وقتها بقى اعرف ابعتلك وتعرف تيجي وانت ميه ميه طب والشنطه يا معلمي ايه يا حبيبي الشنطه دي وضع مختلف واسمع مول مش عايز اي حد ياخد خبر بانه عندي اه لو طلع الخبر ده بره مش هيبقى فيه غيره ولا هيبقى فيه ايد يمين ولا لمواخذه ايد شمال أوه. طب وحمه سمعان ماله حمه استايلي ما هو عارف برضه موضوع الشنطه طب هو فين دلوقت ياض مالك يا نوح ها ماما وانتي فاكره يعني مين اللي ممكن يدخل عليكي في دي يا حبيبتي سرحانه في ايه لا ولا حاجه على ماما برضو تعرفي يا ماما لا لسه معرفش ويا ريت تعرفيني سرحانه في ايه يا حبيبتي اقولك بصراحه قولي يا حبيبتي بس قبل ما اقولك نفسي اسألك سؤال اسألي وادي قعدة هو في حب بجد وحب مش حب دي فزورة ولا سؤال لو فزورة او حتى سؤال اكيد له اجابة خايفة تكون اجابتي على قد سرحانك يعني ايه يا مام يعني ممكن تكوني سرحانة في حاجة وانا اقولك حاجة تانية قولي لي انت يا نوح عاوزة ايه يعني ايه حب من اول نظر جينا وعنين يا باشا رصدينا ومركبينا وتحت السيطرة مين فيهم يا عواضين ركز وخد نفسك وقل لي كده بالراحة انت تقصد مين وازاي وليه حمص ايوه انا معاك ما له حمص تحت السيطرة يا باشا يعني فين يعني تحت ايدين حسن حسن حسن مين يا عواضين حسن عناب الله يعني يبقى تحت ايدك وتسيبوا الواحد مش مننا لا يا باشا لا ده حسن بيتصرف يا باشا وكأنه واخد أوامر منك وهو حاطت يده على حمص الغرض في نفسه اللي هو ايه؟ المعلم نوح وباقي العصابة طيب روح انت دلوقتي يا عوضين وبلغني أول بول بتطورات الموضوع أنا عايز الموضوع ده يخلص النهارده قبل بكرة تمام يا فندم يعني ايه ماما؟ يعني اوقات كتير قوي الواحدة بتحس انها بتحب مش كفاية الاحساس بس يا نوع. اللي اهم من الاحساس العشرة يعني انا عشان احب حد لازم عاشه طب ازاي يعني فاهميني؟ <تصفيق> لا ما اقصدش تعشريه يعني تعيشي معاه انما اقصد انك لازم تكوني شفتيه في تجربة حقيقية قد ايه هو راجل وصادق امين وحنايم ومتسرع واهوج ومجنون ومش طبيعي بس ما يكونش بتاع الريشة يا بخت اللي واخد عقلك منك ورميه في البحر بحر ملوش اخر هيي انت مش معايا خالص على فكرة اه موني هي برضو لسه البت الفلاحة دي واخد عقلك وقلبك منك ايوه عندك منع لا ما عنديش بس خايفة ده اثر على شغلك وسيرتك في الواصل وانت مالك بشغل ولا بسرتي ما تنساش اني بقول لك كده مقصوص علشان خايفه عليك يا قلب بقول لك يا موني كفاية عليا الدوشه اللي حوالينا انا مش ناقص كمان دوشتك اه مفيش قدامي غير ان استحملك متشكرين يا ستي ومن امتى كان في بينا شكر يا عم انت عارف ان مفيش حد في الدنيا هيخاف عليك اكتر مني اسمع يا منى انا مش عائل صغير هو انا ما ينفعش اخاف عليك ولا ولاقلق عليك الا اذا كنت عائل صغير ولا ايه ما اعرفش ما ينفعش اخاف عليك علشان بحبك عم بقول يا... انت لازم تفهمي اني خلاص اه صحيح ده انا نسيت انك خلاص قلبك بقى في ايد واحده ثانيه فلاحه لو سمحتي مش عاوز اسمع منك كلمه واحدة عن سناء <تصفيق> اسمها سناء طبعا يا دوبك اسمها كده فلاحه على شكلها بقول لك يا ام شعره صفر انت عارفه ان اسمها سناء بس يا عمري ما سمعت اسمها على لسانك واضح انك خلاص فعلا بقول لك ايه انت لازم تفهمي اني هتجوزها ويا ترى بقى الهانم موافقه يعني يعني كون عاوزه تستغلك يعني ايه بتستغلني كون عاوزه تغيز بيك حبيبها الاولاني حسن ها حسن عن انت بتقولي ايه اللي سمعته يا عمري هي مش نهى كانت حسن علشان تغيزك بيه يبقى بنستبعد لما حسن وقع في حب نهى غرت علي حبيبته الاولانيه وعملت زي ما نهى عملت بالظبط بس الفرق ان نهى اجرته يعني اتفاق بفلوس الدور الباقي بقى عليك يا حبيبي اللي الفلاحه استغفلتك واستغلتك من غير لا اتفاق ولا حتى فلوس ولا حتى كلمه حلوه اسكتي خالص يا مونيا اسكتي خالص يا معلم نوح يا معلم نوح يا في <تصفيق> الوقت سامعني يا روي انا يا معلم بصراحه انا عملت كل اللي انت قلتلي عليه رحت ادور عليه وعرفت انه راح عشان يطلب عروسه من ابوها وراح ويا براحة معلم ايه اللي حاصل يا ولد العروسه معلم. يا معلم ماريت ماريت مالها يا ولد ماتت راحت يا معلم اتخطفت يا يا معلم مالها اتحرقت كنا خلصنا منها يا معلم ومال ايه اللي حاصل فهمي طلعت مرشده معلم ايه مرشدة؟ مرشدة لمين يا ولد هتكون مرشدة للمينا يا معلم مرشدة للبوليس وجرت رجلين صغار الخفيف لحد ما دخل القف بص رجليه وايه الحاجه مش بعيده يا معلم يعني مش بعيده يعني ممكن يكون قال كل حاجه عاوز يجرنا زيه جوه القف يعني يجرنا جوه القف اسمع بقول لك يا واد قول يا معلم الواد ده لازم نخلص منه واقرب فرصه ومين بقى اللي هيخلصنا معلم الله انت طبعا بشنت ايدي اليمين اللي هبعت له فيزا عشان يجي على جنوب أفريقيا يعني أنا أخلصك منها معلم. وإنت تخلص كل حاجة وتأخذ الفلوس وتطير. صحيح أخذها وأطير لكن نصيبك مش ممكن أخذها ولا تحب تدخل بنصيبك مع شريك. في إيه يا معالي في 2010 لمواغذة إنت رايح فين يا حسن لازم أعرف آخر سكت سحمص ومعلم نوح إنت ناسي اللي وراك يا جداع إنت لو إيه الموتش يا حسن الدورة ما تقلقش يعني ايه ما قلقش انت ناسي بالك قد ايه ما تدربتش قلتلك ما تقلقش يا نهر يعني ايه ما تقلقش؟ اهلا انت ظهرت <تصفيق> انا غلطان يا استاذ اسامه اني سمعت كلامك واقنعت المسؤولين بالاهتمام بالبطل بتاعك اللي اسمه حسن عناب ده يعني ايه يعني الكابتن حسن بتاعك ده طلع كدبه كبيره وانت صدقتها وللاسف الشديد خليتني انا كمان صدقها بس يا كابتن بتقول كده ما انت شفته في تدريباته وانت بنفسك قلت لي الراجل ده حيكسر الدنيا وهو حصل فعلا اهو وهيكسر الدنيا بحق وحقيقه اولا حيخسرك فلوسك ومش بعيد يبيعك اللي وراك واللي قدامك عشان تسدد الديون اللي هتبقى عليك بتاعه المعلمين اللي اتصلوا بي وتاني حاجة حيخسرني انا كمان اسمي ايهاب عفيفي اللي بكون فيه بقالي 20 سنه يجي سيعناب ده وفي غمضة عين يطير كل حاجة مش عارف ليه انا حاسس انه مش هيخذلني يا كابتن عمر الكوره والرياضه وسكه الفوز والانتصارات ما تيجي بالإحساس والنوايا الحسنة يا اسامه بيه الحاجات دي ما ينفعش فيها غير حاجة واحدة وبس الاجتهاد والتدريب للنهار وانا جاهز يا كابتن إيهاب مين حسن ينصر دينك يا حسن جاهز يا حسن حضرتك شايف ايه يا فندم شايف قدامي واحد مستهتر ما عندوش اي إحساس بالمسؤوليه ومش عارف ان مصر كلها حاطه أمل عليه وعلى فوزه في اول مباراه والمباراه دي اللي حتدخله التصفيات عشان يبقى لمصر اسم كبير في كوره الريشه وانا لا فندم انا جاهز الماتش وجهز لرفع علم مصر في الملعب هنا وفي اي مكان في العالم طب يا اخويا وريني هتعمل ايه في الماتش اللي انت نازله من غير تسخين ده هتشوف يا فندم بنفسك ان شاء الله